Hac Suresi 49'dan 64. ayete kadar. Sayfa 337-338 Okuyan merhum Esad Gerede. Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> bismillahirrahmanirrahim. وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ إنما إِنَّا عَلَيْكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ ما هو برد لزقكين، والذي في آيات. من قبلك من رجل ولا نبي نبي إلا طال ما يحكم الله آياته والله عليم حكيم يجعل ما يلقي جِئْتُ صَالِحًا في لِلَّذِي لَذِيدٌ فِي قَلْبِهِ نَوَّى وَلَقَاعَ فِي قَلْبِهِ بَكَّنَ الَّذِي لَهَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُقْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ Ve in naba فلا يزال الَّذِينَ كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الشاعة بغتة فلا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الشاعة بغتة أم Oh, <laughs> وَالَّذِينَ آجَرُوا فِي تَلِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْمَاتُ لَيْرُزُقَ النَّهُمُ اللَّهُ اللَّهَ لَهُ فَيْرٌ رَازِقِينَ لا يدخلنهم من خل يغون الله. مَا ذُيَ عَلَيَّ I want it السماء ماء أنزلن السماء ماء فتفح الأرض مخضر الله لطيف خليل فِي وَإِنَّ Merhum Eshak Gerede'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlediniz.